صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ ابتلى إبراهيم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 سَلامٌ وَأَمْنٌ وَاتَّخِذُوا مِنْ قَامَةِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاهْدِنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن يُطَهِّرَا بَيْتِي أن طهر بَيْتِي للطار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 لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا فيهم رسول منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويُسَكِّنهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويُسَكِّنهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب التي إبراهيم إلا ما سفيه نفسه ولقد اصطفاه له في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وَاصْطَفَى مِن إِبْرَاهِيمَ الْبَنِينَ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلى هك وإلى آبائك إبراهيم وإسмаيل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 قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما لا إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق وما أنزل إلى ويعقوب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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرًا ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَادُّونَنِي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 وَمِنَ اللَّهِ غِفَارٌ لِّمَا تَفْعَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ